قل أغير الله أبلي ربا وهو رب كل شيء قل أغير الله أبلي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا وَرَأَيْتَ الْوُصُولَ أَخْرَا ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَوْجِعُكُمْ سَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِتْنَةً تَخْتَلِفُونَ ثُمَّ إِلَى